بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مفكين حدثت يا هم رسول وفن فيها كتب قيم ومات فر. فإلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمرون ليحبدوا الله مخلصين له الدين عرفا وما أمر يقدر <تصفيق> الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ma khalidina fiza hola inna la جزاؤهم عند ربهم جنات عذن تجري من تحر رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن